ان كفرنا بما ارسلت به واننا في شك مما تدعوننا اليه مريب قالت رسلهم اف بالله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليرف لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ